وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا الشُّؤَ وتذوق بِمَا صَدَتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ولكم عذاب عظيم